لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخنق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ لَهُ نِعْمَةً مِنْ نَسِيَ مَا كَانَ مَتَّعْتَ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما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 إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني أعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ضلل. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن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 أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غُرَفٌ من فَوْقِهَا غُرَفٌ مبنية تجري من تحتها الْأَنْهَارُ وعد اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السماء مَاءً فَسَرَحَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يهيج فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي أَفَمَا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما به من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ان اضلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه وما يُطْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَا يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلِيسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَامٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِي لَمْ يُنْذِرْهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغَيْبِ والشهادة أنت تحكم بَيْنَ عِبَادِكَ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 دعانا ثم إذا قولنا له منا قال, قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أونا عنهم فما أونا عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ضلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا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 وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا واتبعوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إليكم مِنْ, ربكم من, قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين تقول لو أن الله دليلك كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي, كرة لو أن لي كرة فأكون من فكذبت بها, فكذبت بها واستكبرت، وكنت بِهَا من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والأَفَعِيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إليك وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وكن مِنَ الشاكرين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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يثنون عليكم يثنون آيات ربكم وينذرونكم ويودرونكم لقاء يومكم هذا حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءواها وفتحت, وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم, طبتم فادخلوها خالدين